تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا الله يزكّت واجب لو مالنك بأس ينديت. أجر خاون مالكاه أرك لسرى. يعني عقل بالغ باقي عقلت. لا بيرشوا بس من غير مسلمان محاسبة ذكرى لسر. كم ترخيمك الدنيا في شريعة ولا ما مسلمان نبيه قبل لا أكلت. و بالغ و عاقل بيت خلافك علم ايا صبي ومجنون منالو شت اگر طاري انحبو جست ازكات وصلي بسر داتو ايا زكات ياه ياتاني عند العلماء ظن اگر اركش شرعه او او كسوا تكليف لسرنيه بل ام اگر زکات حكمك بها وابسته بمالكه مادام هي غشتو حد صاب وصل شي بصدات لسر ولي امر مجنون صبي بدات الله عالم قال باب زكاة الحيوان إنما تجب منه في النعم. في النعم يعني والله لو اشتروا قاو مروا بزن كواتا لقازوا قلوا مريشكو كواتروا لو بابتنا الزكاة كان وهي الابل والبقر والغنم هرواها لا أسفوا ماينوا يدريشوا أشتانيش دا زكاة مي. نصاب الإبل إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاتوا جيشة بنس دانا شاكية كيتير. كي أذا كي كي كسرتريك دوان سان شواري هبى كيتير. ثم في كل أنجلة هر بوبة دا دا بوبة سي فإذا بلغت توا بذك اوستريك يمينيت اايا ك صالي كمطا كردو چون تنو صالي دو همو دایكي حمل هي مخاض يعني حمل يعني سكيدو ميه امر دایب و صاليته پرندو او ابن لبون يعني اوستريك ينيرينا ك دو صالي تا كردو پينا تنو صالي سيم کدایی که بچک کی دوایم میشی بود، شیر دادا باوي دوایم. و في ستین و جيش تسیوشش دانه، بچک اوستري کی میینه، کدوسالی طاق کرد پینا و تنفسالی سیم، کدایی که کشور دادا آمی دوای حقه، لا، تسیوشش دانه حقه ای حقه. وستره کی مینیم که از سالیت تاو کردی بی نه و تنها سالی چهارم باید پیوتری حق با لبرای شایی آواه لج رزم دار وستره این نیروی و فی جذع جیش تا شص دانه وستره کی سوار سالی تاو کردی بی نه و تنها سالی وفي ست وسبعين وفي ست وسبعين لحفتاوشش دان بنت لبون لبروي اتي لسيوشش ابنت لبون وفي ست وسبعين كدقات حفتاوشش دو هندو توزيك الزياتر دو بنت لبون دات وفي إحدى وتسعين حقا لنوت تاوك نوت نوت بنت أبونا ذات بلان بوبا نواتيك حقتان ذات إلى مائة وعشرين طاوك ساتو بيس فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبوني قيشتها ساتو بيس برسلوة أو ابنة لبون أدات وفي الهرط لك ابن لبونيك والهرط من جائك حقا أكبر سيريام جدولب كان زور بجواني بوتي كل دوتواء الله لپنج تا نه یک شات داد، لدب و چهار دو شات داد، لپانزاب و نوزده سه شات، دبیز و بیست و چهار چهار شات، تا سیو پنج یک بنتوم خالد، لسیو تا سیو پنج یک بنتولابون، تا کوتایکی زور بچو اینی تو اگر هر کسی تی نگاه، او یعنی خویی نعایتیه بگاین میشکی کولا، آبی میشکی شحم کات، تیزی کات. الفصل دوم نصاب البقر نصاب یا حدیه کواد زکاتی پیواجب ابد. وحول اسم سالك مسراتي ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه تاك بسنومان زكاه ثاني ركابرك بس يهبت ب20 شي هبه زكاه ثاني بو بسيه او نصابكيت سيرك لو استرا بينج ذبيه زكاه ثاني اولا مانغا سيت بينج زكاه ثاني كيفني دايك كيدكنت؟ دا نير النبي يمينكنت؟ وفي كل أربعين مسنّاً لهبت الدانية كا وشترى كي كدوس دوس آپیوتر سر قلی سان یه رکه گیتیه که دو سالی تا کرد و پینام تنام سالی سیم یعنی الانام سالی سیم میه باید پیوتریم در کرد ثم که دلیک آنچه تربوشی عازح سی بیه که. لهرسی دانه یک ساله یک لهرشل دانه دو ساله نصاب الغنم غنم بامابو بزن آذرتی هر دویش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 ثني تا وفيها ثلاث شياه لدوسه يكوا ثني تاء الى 301 حتى اكو في سطر ثاني تاء بالامس وفيها اربع ثم في كل 100 شات أنجل هرص الدانير يك يعني إذا في 100 دانه هبه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 اگر منچل مرم هبه توشل مر اذهب من بوخم پیو س ایک دان بدم توش پیو س ت سن بدیک یک دان ولا اگر تخال کہ نا وے 80 دان 80 انچ لکہ ہر ایک دانی چہ او کتہ کی نیو نیومان برکیو چ ہیں حق او کہ چہ فیا وقت اگر س کس کی چل چلیاں هبت ہر س کی انبی ایک ایک دان بدم ولا اگر تخال کہ تاصدوب سن کیتا ایک دانی چہ او کتہ کہ چہ أجتيا قاله كان بيرز Zakat بيتو ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقه او ككoya جانا كليتو لا ترسي صدقه منا دوكس صن هي شات وشات دو ويك دانة دي دو صطيع هي أبغى شاد دو صد دوانته، بو با دو صد و یک، چنینی کیته؟ سهانته. هیرو کس؟ بون مونامن صدمه، توی صد و یک کد هست. ابیسید آن بین بزکات. تجامل کرده، من صد که خوام یک داندم، صد و یک دانه کی تو یک دانه دی. بهتره چنینی میذدوان کمک کر، کمکاتو. الیم کارتیشون آبی، جارو کردن و ولت رفی صلاقا. این اسانیکله خاطرشیه که ان کارتی که این پیش اولی موسی زکات دان بود، پاره پارگیده شد. داد تسهیل داده خانو حشبوی زکات نداد. کار مزار رویش چیکار افروشید و یکاتو به پاره. یعنی ترسی زکات دان، پارگیده کرد بمال. آو نبراستی خیانت دکن، اصحاب استبدوان. کار روزانی شما ماسیها و دربشون لروز جمعه صلّاً دکه نکناری داریم شما من ماسی زور بخیر اوکو ابتلاء و اعتقیق دومنا شپولکان دهاتل ماسیکان لنب صلاحکان بچه دمن بروزی یک شما دهاتل ماسیکان دری هند دانود ایمان لشماه راوناکی بالام لجمعه صلّاً کند دبولیک بالام برهمکه برهمیکی بو برهمی شما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 که ابرای یک پنج رشته داری هم به یک دانه اضافه. دو دانه هم به یک شکل اضافه. اگر دو دانه هم دو هست. اگر لبینی پنج بوده حاویه هستی هم. یا وینچ سیمکات نخره. یا که ابرای مثلاً سیسر گای هم. چنین کداست؟ گرکی یک سال اضافه. اگر بو بچن دو سال اضافه هيجس يحوداني هبو هي حوتك حسبي وذكرت نخر املى حيواني حسبناكر بلملفاري لافاري حسبكريت يعني اگر بو بستوفين او قاصنيه يتل لابس بروسرو 5 مليون دينار هبه لو لينا كتش سندز 5 مليون و 200000 دات كاتا 5000 5 مليون و ولا في الاوقاص يعني ويكل بني دو فرضايه وما كان من خليطين فيتراجعان بالسويه اگر جوکس مالکان چے قلب بولمنا من سی دانم ہے توجد دانت یہر دپمن چے کا ککاتی کاتی زکدان دت یک دانہ ددین ب زکات من دیتم تو دیت اگر من یک دانم دا ب زکات لچنا سیہمنا دہی تو کوا تا سیله چواری بر می نکه یکله چواری بر تو بو صدو پنجاه هزاری بر می من پنجاه هزار بو تو دگیر مال ها بو من دگیری تو معلومه ایم وقتی از حسابی دکید بولید آنها اگر من سید آنم هبی خون بتن هان نام که تو دده هبی خود بتن هان نات که برام کتی کتی قلب من کتی کتی قلب من طعن تی قلب من بزن آمر و بزنانه لکاتی درشونه، لکاتی هات نویا، لکاتی آوشنیک دانی پدردزیتو، آو دخواتوا لکیو کودی وتو، و شوآنکه یکی گفت، آو کات خسابی کیی بوده کرد. بله مگه شوآنکه نجابت، وها درکردنو هنر نویا نجابت، بس نملا لکشون کم کرد نوآ. خسابی کیی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 يعني يجب بي يكون هناك شبي يجب كي وخير هناك امر يجب ان يكون حديث معاذ يجب ان وكرائم هناك الناس يعني ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك باشتر يجب ان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 بابا لو ري حقي فويتي انا زولي لي ابو فقيه يعني بو خدمت كدني الاسلام والمسلمين بابو الزكاه الذهب والفضه زي الرزق اذا حال احدهما الحول اجديكي كان صالي بسرده تي فرد كبر زي ري هي يعني زي بها صالي بسرده فرد تشيتيا ربع العشر يعني يكل تواري عشر يكل او أو يكل دة بدل بكر توار مش ربع العشر يعني برامبر بيعكل تيل لتشل دينارا دينار يكزكاة تيا مليون دينار ثمن تشل ونصاب الذهب عشرون ديناراً أو آستيكوا وزكاة تيواجب أبي 20 دينارا يعني 20 مسقال 20 مسقالي خليجي وحفظه مسقالي عراقي كدكاته 8.5 جرام ألتوني عرمسو جوار بحسابي عراقي هر مسقالك 5 جرام حفظه لقداني 5 غرام اشتاو 5 غرام لا خليجه شعره ربع يكا اقلجداني 20 تكه يكاده شنو ما كانت اشتاو اي لما نبدا تنتقلب عندك لما صايدن بسمس خالص زكاتي يعني يضلن حفده او حسابي عراقي خليجي نص قالك زور العراق 5 غرام بلاما خليجه شعره ربع يك بالا مگه بگران کسایی که 850 گرمی لخالی جز عراق یک شرقینی. 850 گرمی زیر عرب استوچوار. دیار دینالی و سردمال زیر بابوی یا 80 دینالی یا 80 متقال. و نصاب الفضة 100 درهم دوصد درهم. زیو گیشه دوصد درهم انجاز کاتیک. ولا شیعی می دونه داری. لواخبارتریانی. هربوی ماری مأخره سنگدانم. نوزده دهن خله زكاه ترسي الا بها زكاه دي يعني هرچنه اگر 20 بي 43 بي زكاه دي يعني لو اي مهر مؤخر حبر على الورقه يعني مال غنيمه موجود بي تا زكاه دي تابع زكاه لمالك هيا كموجود بي قابل بي بقش وما كردن او مال موجود ني ان لايفا وكان الله اعطى زكاه بيز بي نوزده بي زياده بي كمتر اما اذا كان مهر مؤخر بمشياظه يستطيع درس بيانا درس بيانا او بحثيكي اذا كانت متابعة بكيانا او بحثيكي و لا شيء فيما دون ذلك اذا كانت اكتشفت من قضية رحبية زكاة رحبية فرضية ايضا ايضا ايضا ايضا اذا؟ اه؟ اذا؟ اذا كانت دينار يستطيع لزرنية لورقة كيف حسابي بالزكاة؟ داشیدن بیسمس خالزیر، لوازاراتشان اکات بانرخی فروشتن توی فروشی با او. اگر چوار میلیون دوصد هزاری که چوار میلیون پنجصد هزاری که پنج میلیونی کرد، دو میلیونی کرد، آن د پرده ها هر کسی پری بیسمس خالزیر ریه بو، پری هشت و پنج گرم زیر ریه بو، آوا سالی بسر داشت زکاتی ده. ولا زکات في غيرهم من الجواهل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 ك الزكاة التجارية عُلماء حجاز حرامين شيخ نوباء شيخ نورثامين وأغانب يشعر عن دعاء وإن شاء الله عرض تجارة الزكاة التجارية بربيع مال وفي أموالهم حق معلوم ما دام مالا زكاة تاع عموم النصوص الشرعية كان كنا دليل الله ما دام مال وتو مال كيو Vocês turned on paths, hitting on you and shall creo And you can tell that the nations of the Lord Are you talking about the nations of the Lord Mine declare that nations of the Lord Hashim does not mean by those nations 어� That اونهمشه جرد بك حسابات بكاو 1000000 زكاه مالكي تخمينه كانت خيصه مرتاح بو ومن زكاه تدات اگر خروج من الخلاف وخروج من الخلاف و ابراء لذمه المالك ولمصلحه الفقراء زكاه تكبد اولادك عروض التجاره بو الى خلاف قدر شيء ان سي كن تزور ومن مقصي علميه يعني لو, لو روح إلى اليها عن فائده الى بلاد بعيده لكان اشتكي جورتنا خذ لما صلى بوي خلاف ذلك بويل ذميتو بري بهش شتكي لسرنا منه ولا بر مصلحتي الفقير زكاه ديمه دولته دي والمستغلات المستغلات يعني الاموال المستثمره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 فرکی هست، کمپانی هست، چی هست، خالق. ایشی پیدا کرد، آدایتی هست. لغت باب لکه زکتی کنیم. با بزکت النبات، اگر بیوت عثیم آر، و ضرور بر رو به مدانی ولّا باشتر با. و میوش و جو.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 به آوی پاره لعوانی صرف کرد. اما به عوضی آوی لناکامالگی خواند. باستانها به وران او ندید. به آوی روبارش آوید داد. آوید داد. یا کنیم وگرنه زیک آوید داد. اما تندهای یک لد داد داد. بلکه اگر جوی به حفره کردو یا به موتوری آو با مزخات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 العشر يجلده نصف العشر يعني لبيستيق. ونصابها بيستأك ونصابه ها نصابي جنب وجاء خرمام خمسة يعني نزكي بنجاو و اي جنب سي كيلو أي جنبك الجوفي زكاة كيلو هو اتوعني زكاة نداد اگر خير ده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 ما شان يهر عن كن برهم دنت يغلديد دابا زكاه ويجوز تعجيل الزكاه دروس باش حوالن الحول فش او يصالق بصر ما ذكرت تيفره اتواني الزكاه تاعي بدايه ولا ام عند حاجه الفقراء كاتكد بني خلقك فقير هاجر زره وخلك كي زور محتاج توش صال بصر ما لكت تاتينه بري وتواني التاجيل للزكاه بلي واقوم صالما بعندك دولت وانا كان ممنوت زكاه صليده هاتوتن هم صلبيده لبر الخلقي فخير ومحتاج هسه زورو وضع اداري ام منطقيه لبرني نعم ام جنجه نصي توبت في الصرافه وعلى الامام عام زوره وعلى الامام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 لا من كان ورده يراته دراته وفاقيركان إخوان إلى الأقرب فالأقرب كون الزكرة آه آه ورده, ورده رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا طالعا لها فأيديك بيزنا أموالي الظاهرة أموالي باطنة حكومه أويك وحكومة وح والعاملين عليها ذتن زكات كودا كنوز زكاتي تشيكو دكنوا هي حيوان وبروبو مدانه يالا زكاتي طيره ورناغ بو اموال ظاهره كابره بخكي ديار شن هي خرمه هي شن هي موجيه هي فلاحه ديار شن هي جن موجيه لا برشا خلقا شن مسترشن غا باهم ديمشي د دان د انا مالغر دي زكاتي مزان شن دفترتي شن مولانه هي تصریح مخلد که او تبردسی کارمندانی دولت. لوانیا که برای حسوبی بگو بگه لوانیا دزبچه دسری دزیل بگه وانیا. آو ملانک که دیار لبرتای خل و رجانه حیوان دیت ال دراد نتونم بیشتره تو. هی او کارمندانی دولت وریده کردند. بوی است اخوان کان شتک افراس نه خالق آلمان. اغر رخره خره كبه لسينگه كبه زكاتي فارو سرتو سامان خلق كو كاتا يعني او مفهوم ددن بخلق كابيتسي بزنه خلق چند دفتر هيچل مليون هي زكاته كيلو ورږي دبير نه خلق خوې زكاته ویجدا بلمويتر او عاملون عليها فاندرسن په دې کې نه اگر خاون مال زكاتي دابكار ودسن ولاتي امر أجل خراب كارج من أم زكاة كيل سركوتو هتزقه وذمته يجيل سرك نامد. إذا توبتني أدوات برسير كي أم كرب دسان الزكاة تو أبان لا في أفن. منهج من هذي اگر السنة، بيت المال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 أنا قال خالقي أمواتي الزكاة بس تنهى بو Muslims زكاة بو Muslims وإسلامي. هو الشيخ ابن الورثة رحمه الله. لكنه بنبدأ في العقيدة الإسلامية دفتر. زكاة بوتيه لمصلحة الإسلام والMuslimين. خالقي كي إيه مواتي قيشتو الزكاة بدري بفقير وببندار وبخالقي كي لقماو نخور وبوجن يتيم فقير. هل وابعتنا؟ بلاهم زکاتش دادره با اسلام. لی تاکنّه کلمه الله هي و علیه و کلام خواب رزبد. با دینی خواب رفته. با دینی خواب رفته اند رت. که لمس در دمای آن یا اگر پیش خواب بسیار بکند. جریان جihad و فی سریلکا. باتیک را این نص شرعی جهاد جیاد جهاد او. جیاد بوچی دکریله اسلام. با خالق با دینی خواب آشنابد. دینی خواب با خالق رفته خالقي فرديني خالص خالقي فردي التوحيد ما غير السنه خالقي لا شرك وكفر دربازكي لا بدعه دربازكي فيري تاعق في الخرافه الدرك اذا ام يس جهاد منبه فكر يا بنشر علم وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم يعني بالقران او اتااتك مكيه يعني بالقران جهادا ب علم اذا تبغوا ان علم بلاكيته او كتبوا شرع عليك يا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 خالق فرد دکه، خالق پرورده دکه، خالق پی اجری نیت. بیرونش کی روش نکی الله فریضة من الله عمل الله نخواهی کلا کرایتو. الان خواهی گرفت والله عالم الحکم سیر کل اخوان زناه و دانه. این دزناه و د دزناه لکیو دایانت. و تحرم علی بن اشم و يعني ابن مالك في عليه الصلاة والسلام آل بيتي في غماري خاصة الله عليه وسلم زكاة سليان حرامه ومواليه موانئ كواذ دوس يعني وعلى الأغنياء دولا ما يشنه بزها كذا وربما لا حظ فيها الأغنيه والأقوياء المكتسبين أجر فقيرك قوته تعنيها بوبته عنكاس في مكايز زكاة بنادرت إسلام تأككان فرت مالين أحد ثقيل ما دام قوت تو نہ تھیو تو انی کاسپو را کاسن گنا ویلے زکار دیٹے ہم زور زور محیم پانیک را خالک اتوانے اسکرتنی ہے بلام ربرے حاضر پھرا ل زگادو رے گدا وا جائز نی ہتا گنجا کنے این گنجی وا ہے تو انے اسکرتنی ہے تو انے کاسپو کرنی ہے بلام دزانے لے رولے بوئی دت دان شیو لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب كسقواتها به وطوال اي كاس فكرني جائزني لزكاه الربويه الفطر ام بابا هنقل علماء لدوي زكاهه و كتاب الصيام بس يكن لبريد تعلقي بهردو كانه هي وكو الصدقاء بيتي الفطر عن زكاه الفطر لبريد بيداني مالا دركر مالا لكتاب الزكاة جي لا برد اي الفطره رمضان لكتاب الصيام جابته وين هنا يقول فقهاء كوردوا او فائده كبلا علم بزنت ام بابا هنك دين لكتاب الزكاه بس يكن هنك ايش الصيام بس يكن لا برد ودوا اعتبارك باسمك هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد صاع عين تشال جول بيول هر جول قصصا درام صاع يمكن شو قصصا غلام صاعف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 خالق که هم و جوی خورد و خالق که هم و میوزی خورد و خورمای خورد و کشکی خورد و عردهای خورد و لون داد. این سقوطی معتادی ولاتی امتیا عردنیم مبرنده. باید لوده دی به زکات. اگر لولاتی که در که اسیم نه از این لونه خالق که هم امت عردنیم دخیل او و بزحمت دست گرفت. آقای عزت اولی عردنی جوم دی به سرقت را بالا بطور لگرانی که لنو تکانه خالق که هم و جوی دخورد. دروس على أرضية بدأ بزكاة الفطر بلال يا خالك يا سا برنجي بعك دخلت كبرنجي كم نرخ ده تعني لو بدأ بزكاة الفطر أذا غالي بيروجكان لو فات طبعاً بلال صاحب عن كل فرد بوهر تأك لجوره لبجوب لنيرينه مينا والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه لصلك يا سيد عبد يعني عبدك خوي مالين يتزاكذ و منفق الصغير و يعني سر خيزان سر جورة كي بجوي خيزانك إلى أستودعها أو أو كذا سر فترد يعني دق زكاة نادا برا جورة نادا خوشك نادا كي باوك باق إيدات. أَعْرَفْ بَعْوَكَ نَمَأْبُ بِرَأْجُورَةِ ذَاتِ يَعْنِ كِيَ سَرْجَوْرَةَ وَمَالَهُنَّ كَرْقَ وَمَالَهُنَّ سَرْكِيَةَ اگر ذَاتِ أَعْرَفْ نَمَأْبُ بِذَنْ كِيَ, كي وَصِيَانَةَ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 درچون بنوش ششاش نبيت دروخصت جي شرا اوروجل دروخصت پيش جي جن و من لا يجد زياده على قوت يومه وليلته فلا قطره عليه هر کس يك زياده لقوته شاوروش جشن نبات سرتري لسردي قوت بو سرفترا بييسنا قبل غنيه خاردن شاوروش جشن زياتري هبو بولمن اگر مالك شوار نفرن چهار نفره. پنج کیلو برنجیان هیچ زیاد دپیوستی خواهد. هیچ پاریشیان نمی‌پسند برنجی آردهایی که می‌کردم. پنج کیلو برنجیان. او آردهایشی همی. پنج کیلو برنجی که باشی 2 نفرات؟ اگر دو کیلو چهارصد رنگ سعی کنید. دو نفر. آن چهار نفر. هی دو نفر داد. فتقو اللهم استطعت. وای. و ما عمرتکم بهی فئت منهم استطعت.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 آخر باب كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال أو كالأبركاني جنكي كافراندا بباوراندا بجد منت بأوتري غنيمة مالي مسلمان نبت غنيمة حتى أجر بقات حتى اگر خوارج منه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصرحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله هذا يجب أن تقول جوابنا أنه ينهي وأنه ينهي الروباري دولة الإسلام أبنه دولة مسلمان أبنه دولة مسلمان أبنه دولة مسلمان أبنى خلقان أبنى صلح لبين أمكان اذا صلحنا نقول دولة الإسلام مقاتلة عندك اگر شتان اقلوان بجيه مع اكريب غنيمه ناكريب غنيمة اصيري اندكريب كويلة نخل خوارج مال اندكريب غنيمه نخل لبرو مسلمان اصير اندكريب كويلة نخل يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ركاز اموالي جاهلية لا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 قوم موسى يا وللرسول خاصا ولذي القربى بو في خاصا ولي بو والمساكين فقير هجار دارك وابن السبيل رواركان كتاب الزكاه طلب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين